بسم الله الرحمن الرحيم. الأنفلا مرا تلك آيات الكتاب المبين إنا إنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقون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 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوبك ما أتمها على أبويك من قبله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 إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إنا بانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسفا وطرحوه أرضا يخل لكم وجو أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه جب والقوه في غيابه الجب ينتقض بعض السيارات ان كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به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 وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشا يبكون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 قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون و جَاءَ سَيَارَةٌ وَارِدَهُمْ فَأَدَلَّا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 والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ شده آتيناه حكمه وعلما وكذلك نجزي المحسنين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 وَاسْتَغْفِرِينِ لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ وَقَالَتْ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إنا لن فِي في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وأعتدت لهن متكأ كُلَّ كل واحدة منهن سكينه وقالت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 فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْهُ إِنَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَى لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَاهُ الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينَ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجِنَ فَتَيَانٌ قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير من نبئنا بتأويله إننا نراك من المحسنين.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 يا صاحب السجن اما احدكما فيسقي ربا خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضى الامر الذي فيه استفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان ياكلن سبع عجاف ياكلن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابس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 يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي يرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا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 ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءوا الرسول قال ارجع إلى ربك قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدي إن عليم قال ما خطبكن إذ يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل حصل الحق وأنا راوته عن نفسي أنا راوته عن نفسي لمن الصادقين ذلك لي علما أنني لم أخن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لا بالسوء إلا ما رحم ربي. إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ الْمَلَكُ تُؤْنِبُنِي بِهِ أَسْتَخْلِصُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ جَنِّ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ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 وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَتُونِ بِأَخٍ لَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي فِي الْكَيْلَى وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ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 فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافرون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين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 قال لنرسلوا معكم حتى تأتون موثقا من الله لا تأتوني به إلا إلا يحاط بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل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 ولما دخلوا من حيث وامرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نَفْسِ يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 قالوا تالله تفتو تذكر يوسف حتى تكون حرضا حَرَضًا تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذابوا فتحسسوا من يوسف وأخيه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 قالوا تَالَ اللَّهِ لَقَدْ أَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِي بَعْلِيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فرتد بصيرا قال لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون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 وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمينين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزر الشيطان من بعد ان نزر الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء إن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 وما أكثر الناس ولو حَرَصْتَ بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أو تأتي يوم الساعة بغتة وهم لا يشعون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين